ولو ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولو فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.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 فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وَأَنَّوَلَائِذَ سَمِعْتُمُهُ كُلَّ تُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَا ذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. وَأَنَّوَلَائِذَ سَمِعْتُمُهُ كُلَّ تُمْ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 يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم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 أمالهم كسراب بقيعة يحسبه ضمان ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حتى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 114. أخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 143. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 144. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 149. يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ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 ك حن فليس عليهن ينحون أي يضن سيابهن غير متبجات بزينة وأي يستعففن خير اللهن وأي يستعففن خير اللهن والله سميع الناليم والله سميع عليم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 وَيَعْلَمُ اللهُ الذين, الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ